أين وصلنا ناخذ الصرف اليوم ما وقت للتممة انا ايام في الدرس السابق أخذنا المسألة الثانية من مسائل ابدال الياء من الألف إذا وقعت الياء بعد إذا وقعت الألف نعم في إبدال الياء من الألف إذا وقعت الألف أن تقع قبل الألف ياء التصغير إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير مثال ذلك غليم وغزيل ثم قال ثانيا إبدال الياء من الواو تذهب الواو وتثبت الياء وهو أكثر أنواع الإبدالات مسائل فنذكر منها ثمانية مسائل وهي المسألة الأولى أن تقع الواو بعد كسرة وهي متطرفة حقيقة أو حكما هذه مسألة الأولى وهي مسألة سهلة إذا وقعت الواو بعد كسرة وكانت الواو متطرفة الواو في الطرف قبلها مكسور ماذا تقلب هذه الواو؟ يا أن تقلب الواو يا أن إذا تطرفت وقبلها مكسور والتطرف على قسمين حقيقي وحكمي فالحقيقي هو الذي لا شيء بعده والحكمي هو الذي جاء بعده ما هو على تقدير الانفصال الحقيقي هو الذي لا شيء بعده لا حرف بعده في اللفظ والحكمي جاء بعده ما هو على تقدير الانفصال فلم يؤثر كالتالي المربوطه والالف والنون في ثنا نحو ذلك. قال مثال التطرف الحكمي الفعل راضية أصله راضي و فلام هو بدليل المصدر الرضوان المصدر مصدر راضية رضوان ظهرت الواو. اذا رضي الياء هذه منقلبه عن واو فاصلها راضي و بدليل المصدر رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها وهما قراءتان فلما وقعت الواو متطرفه رضي وقبلها كسره أبدلتها أن فصارت رضية ومثله قوية من القوة القوة واو واو لم لامه واو وعفية من العفو والغازي والداعي قال لأنها من القوة إذن هي واوية ومن العفو إذن هي واوية والغزو والدعوة ظهرت الواو لا من لهذه ظهرت الواو لا من لوصول هذه الألفاظ إذن الياء في قوية أصلها واو وفي عفية أصلها واو وفي الغازي والداعي أصلها واو واضح؟ لماذا قلبت ياء الواو لتطرفها وانكسار ما قبلها ومثال ما هو في حكم المتطرف كيف قوي بالواو قوي و قوي و قوي و اصلها قاوية أصرها قاوية أبدلت الواوية أن فصارت قاوية ومثال ما هو في حكم المتطرف الألفاظ غازية وداعية وأكسية أصرها غازي وه وداعي وه وأكسي وه غازية وداعية إنها من الغزو ومن الدعوة فالياء منقلبات عن واو واكسيه من كسى يكسو وكسوة فاكسيه اصرها اكسوه واويه كسوت واكسوه لانها من الغزو والدعوه والكسوه فلما وقعت الواو متطرفة وقبلها كسره متطرفة وقبلها كسره ابدلت ياء ولا يضر في مثل هذا وجود التاء في اخره لأنها على تقدير الانفصال هذا معنى التطرف أن يكون الحرف الذي جاء بعد الواو على تقدير الانفصال كتاء المربوطة تاء المربوطة هذه على تقدير الانفصال لأنه يؤتى بها لغرض وتترك إذا فات ذاك الغرض مثلا غازية لماذا أتي بالتاء للفصل بين المذكر والمؤنث فإذا نتي بها لأمر إذا ذهب التانيث ذهبت التاء فهي على تقدير أن تفصل متى ذهب الغرض الذي لأجرها جئت لأنها على تقدير الانفصال فالواو في ذلك حكمها حكم المتطرفة هذا واضح إذا تطرفت الواو حقيقة أو حكما المسألة الثانية إذا وقعت الواو عينا لمصدر فعل وعلت هذه الواو في ذلك الفعل ويشترط عند ذلك شرطان الأول أن ينكسر ما قبل الواو الثاني أن يقع بعد هذه الواو ألف أولا المسألة الأولى واضحه يا اخوان هكذا ولا رضي ما اصلها رضي و لانها من الرضوان ظهرت الواو اذا اصلها واو لماذا قلبت ياء؟ شيء واضح لانكسار ما قبلها لان رضي و فيها ثقل طيب كذلك غازيء، أصلها غازي، زي وه. على وزن فاعله. هذه الواو هي اللام، واللام من غزى يغزو. اللام واو. اذا غازي وه، لماذا قلبت الواو ياء؟ لانكسار ما قبلها، لتطر فيها وانكسار ما قبلها. إن قال قائل لم, تط... لم تأتي في الطرف بل بعدها التاء يقال تطرفها حكمي لأنما بعدها على تقدير الانفصال هذا واضح طيب المسألة الثانية قال إذا وقعت الواو عينا لمصدر فعل أعلت هذه الواو في ذلك الفعل إذن المسألة الثانية الواو الواو تقع عينا يعني الحرف الثاني من أصول المصدر لمصدر عينا لمصدر إذا المساله الثانية في الواو التي في في المصدر يكون ما قبلها مكسورا وهي العين طيب وهي معلة في الفعل تكون في الفعل معلة فالمصدر يتبع الفعل إذا أعل الفعل أعل المصدر سلم الفعل سلم المصدر قال واشترط عند ذلك شرطان أن ينكسر ما قبل الواو الثاني أن يقع بعد هذه الواو ألف لينكسر ما قبل الواو وأن يقع بعد هذه الواو ماذا ألف إذن جملة المسألة أن تكون عينا في مصدر أعل فعله قبلها كسرة وبعدها واو فإذا وقعت الواو عينا في مصدر أعل فعله وقبلها كسرة وبعدها واو قلبت هذه الواو يعني. نأتي إلى الأمثلة امثله الفعل انقاذ وزنه انفعل من القود انفعل من القود القاف والواو والدال إن فعل كيف تقول إن قاد إن قود إن فعال الهمزة والنون زائدتان وبعدها الفاء القاف والعين الواو واللام الدال إن قواد إن فعال الفعل فيه واو تحركت وانفتح ما قبلها وعندنا أن الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها ماذا تقلب ماذا تقلب تقلب ألفاً قال ما أصل قال؟ قا و لا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً باع ما أصلها باع باع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً إذا إن قاد قلبت الواو فيها ألفاً هذا الفعل الفعل اذا هي مع الواو معلّه في الفعل ام سالمه معلّه ما معنى معلّه قلبت غير واو قلبت الفا اذا هذا الشرط الاول أنها معلّه في الفعل ناتي الى المصدر المصدر مصدر انفعل انفعالا مصدر انفعل انفعالا انكسر ما مصدره انكسار انفتح انفتاح انتفخ انتفاخ انتبه انتباه طيب ما ما هي الزائده الحمزة والنون وهذه الالف طيب ان ق قي... واد هذان الزائدان وهذا زائد الفا هي القاف والعين هي الواو واللام هي الدال ف المصدر مصدر انقوى مصدره مصدره ماذا انقواد انقواد نجد ناتي الان الى شروط المساله ان تقع ان تقع الواو عينا لمصدر فعل علت هذه الواو في ذلك الفعل وانكسر ما قبل الواو وبعدها ألف اجتمعت الشروط هذه الشروط والمقدمات كلها تنتج لنا أن نقلب هذه الواو ياء فنقول ماذا انقياد لو سألتك ما نوع الإعلال في كلمة انقياد منع الاعلان تقول قلبت الواو ماذا يا أن لنكس لماذا لانها وقعت في مصدر فعل وعلت في ذلك الفعل وانكسر ما قبلها وبعدها الف انقياد قال الفعل انقاد وزنه انفعال من القود فاصله انقاد تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصارت إنقادة فتلحظ ان العين في الفعل معله ما معنى معله اي مقلوبه يا ان انها معله لم تسلم وعلت قلبت يا أن ومصدره انفعال فاصله انقواد وقعت الواو عينا لمصدر وتوفرت الشروط المذكوره انفه وهو ما قبل الواو مكسور وما بعد الواو ألف فقيل إن قياد ومثله صيام وقيام, صيام وقيام صيام وقيام صيام الفعل ماذا؟ صام يصوم اذن عينه واو هذه الالف زائده وهنا عينه ياء تستدل بالمضارع على ان العين واو وفي صيام العين ياء فاذا هذه الياء جاءت عن واو الياء هذه مبدله من واو لماذا أبدلت من واو ننظر إلى الشروط في مصدر طيب هذا صيام مصدر مصدر مصدر فعل وعلت فيه أي في الفعل وعلت في الفعل أو ما وعلت صامة أنت تقول صوامة أو تقول صامة تقول ماذا صامة اصلها صامة علت في الفعل قلبت هذه الواو الفا وعلت قبل الواو التي كانت صيام قبل الواو كسره وبعد الواو ألف فماذا نقلب هذه الواو نقلبها ياء مثلها قيام قام معل في الفعل قياما قياما قبل الياء كسور وبعد الياء ألف اذن هذه الياء هذه الياء اصلها قوام توفرت الشروط انظر الى ما خرج عن المساله قال بخلاف نحو صوان يعني لو كانت كل واو مسبوقة بكسره بعدها ألف تقلب ياء ما سنحتاج إلى هذه الضوابط أصلا إنما نقول إذا انكسرت إذا انكسر ما قبل الواو وبعدها ألف قلبت ياء لكن نظروا في الألفاظ التي انكسر ما قبل الواو وجاء بعدها ألف وقلبت الواو ياء فوجدوها فقط في مواطن منها المصدر الذي أعلّ فعله المصدر الذي أعلّ فعله صيوان سواك سوار مثل صيام أم لا صيوان مثل صيام مثل مثلها من حيث اللفظ لكن صيوان الصوان الذي يوضع عليه الطعام السوار الذي يكون في العضد في, ال... في, ال... في ال... يعني اليد زينة السواك الذي تنظف به الأسنان واللسان هل هذه مصادر أو أسماء أسماء أجناس ليست مصادر طيب لماذا بقيت فيها الواو لأنها ليست مصادر وكلامنا في المصادر ونحو لا وذع لواذا وجاورا جوارا لواذ مصدر لم تقلب الواو يان جوار مصدر لم تقلب الواو يان مع ان ما قبلها كسر وما بعدها ألف وهي مصدر لماذا؟ لأن شرط هذه المسألة أن تكون ماذا؟ أن, يكون... أن تكون معلّة في الفعل لا وذأ الواو معلّة أم صحت؟ صح صح نعم لا وذأ فعلى الواو موجودة ما ترون الواو ترون الواو أم لا, لا. وذا الواو موجودة صحت جاء وراء الواو موجودة الألف الأولى زائدة ما لنا منها لكن الواو صحت أو علة أم علة صحت اذا انتفى شرط الشرط أن تكون الواو هذه معلة في الفعل والواو في الفعل لا وذا صحيحة موجودة جاء وراء موجودة فلذلك لما صحت الواو في الفعل صحت في المصدر ولما أعلت الواو في الفعل أعلت في المصدر فالمصدر يتبع الفعل قال لأن العين في الفعل صحت ولم تعل ونحو راح رواحا لماذا ما قلبت الواو؟ راح رواحا مع أن الرواح مصدر وأنها علت في الفعل ولماذا؟ لأن الشرط أن ينكسر ما قبل الواو وهنا رواح مفتوح لعدم انكسار ما قبل الواو وحال حوالا حوالا لأن الشرط أن يكون بعد الواو ماذا؟ أن يكون بعد الواو ألف ولم يك... وليس هنا ألف قال ونحن راحا رواحا لعدم انكسار ما قبل الواو ونحن حالا حولا لعدم الألف طيب راجعوا هذه المسألة وقرأوها بتأمل وسنعيدها أو نراجعها إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا القدر سبحانك اللهم وحمدك الشهداء